كتاب الحكيم هدوء ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم مر وابهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عين خالدين فيها وعد الله حقه وهو والعزيز الحكيم خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تمد بكم وبث فيها من كل داب.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 إِلَيَّ يَتِمُّ مَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إله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 إن الله عليم خبير